قال فلما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين قال خرج منها مذهوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليُبدي لهما ما يقول عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور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 we